Ik je وين تبيع اظهر نشريه نبكي عنا اللي خلاني وانا ما قدرت نخليه قولي المجرب قولي وين تبيع اظهر نشريه نبكي عنا اللي خلاني وانا ما قدرت نخليه ديال مش قولي بلي ونتباع اظهرنا شريه نبكي على اللي خلاني وانا ما قدرت نخليه قولي المجرب نبكي وانا ما قدرت قولي المجرب قولني ونيتبيع عزهر نبكي على اللي خلاني وانا ما قدرت شهر 20 نبكي على اللي خلاني وانا ما قدرت نخليه وقولي للمشرب قولي ونيت في ازهار نبكي على اللي خلاني وانا ما قدرت نخليه تبا اظهر المشري نبكي علني خليني وانا ماقدر تنخليني قوليه للمشرف <تصفيق> قولي, قولي خليني وانا ماقدرت نخليه صعب رصع زيتني يا إيه، قولي هي المجرد قولي وني تبيع ظهر نشري، نبكي على اللي خلاني وانا ما قدرت نخليه. قولي هي قولي وني تبيع نشري، نبكي على اللي خلاني وانا ما قدرت نخليه. Niet kijken alleen, laat me, ik mag niet Ik wil niet meer. Ik wil je niet Nebbi aan de lijk hou je niet, ik dat Ik wil je niet We hebben een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een